شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة علوم القرآن مباحثه كثيرة ومفيد جدا لطالب التفسير لأنه يقفه على معالم كثيرة وحيطه في القرآن الكريم المراجع لوم القرآن هو العلم الذي يبحث في المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكفي والمدني والناسف والمسوف والمحكم والمتشابه وغير ذلك من العلوم التي لها صلة للقرآن القرآن في اللغة من قراءة يقرأ قرآن وقرآن هذا هو من الأقوال اللغة التي يعني منها التي أخذ منها القرآن أنه من قرأ يقرأ قرأ وقراءة وقرآن ودليل ذلك الله تعالى في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه في الاستلاح هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بأقصى سوره منه المتعبد بكلاوته المنقول إلينا بالتواتر الموجود بين دفتي مصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس المتعبد بكلاوته المعجز بأقصى سوره منه الذي وصل إلينا بالتواتر كله متواتر معنا القرآن كله متواثر أفضل معنى القرآن متواثر أفضل جاء به جبريل عن رب وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابة والصحابة إلى تذعين وتدعين إلى تدعين حتى انتهى إلينا فأنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن القرآن الذي بين أيدينا هو الذي جاء به رسول الله لم يمسه شيء من التحريف ولا التعطي ولا أي شيء مما قد دخل على الكتب الأخرى في التوراة والإنجب فتحفظه الله وقال سبحانه وتعالى إن نحن جزلنا الذكرى وإن له لحافظ فالقرآن كتاب إعجاز وكتاب هداية فكتاب إعجاز المعجزة هي أمر خارق للعادة لا يستطيعه الخلق سواء كانوا جنا أو إنسا أو ملائكه المعجزة هي فعل الله جل وعلا فالقرآن صفة من صفات الله عز وجل أن الكلام صفة من كلام من صفات الله فالقرآن كلام الله غير مخلوق وكلام الله أعلى الكلام فمن أصدق من الله حديثا لا أحد القران كتاب إعجازه والإعجاز قائم الى قيام الساعه قد جعله الله تبارك وتعالى حجة على البشر جميعا وإلى قيم الساعة فالمعجزة قائمة وموجودة معجزات الأنبياء كانت حسية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت بوقتها وأصبحت أثرا بعد عين. وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الرئيسه القران يستطيع كل مسلم ان يقف في يده القران ويقول محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله وهذه معجزته كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور كتاب هدايه ان هذا القران يهدي التي هي اقوى كتاب هدايه القران لم ينزل ليستفتح به حفلات ولا يستفتح به ازاعات ولا ليعلق على الحوائط ولا ليكون في سيارات ولا في مثل هذا الذي يستخدمه الناس اليوم ولكن القرآن نزل ليتدبر وليعمل به.